بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر رسواص الخناس الذي يوصوس في سدور الناس من الجنة والناس